ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذي في الله يجعل فتنة الناس كعبا بالله ولئلا نصر من ربك لا يقول إننا كنا ما كم أو ليس الله بأعلم بما في صدور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 ولا يحملون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 يُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُصْرَفُ الْأُمُورُ وَمَا أَنْتَ في فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ولقاء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 إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك المونكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 وإلى ملِين أخاهم شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُ اللَّهَ وَرَجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُرْجِفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادَوْا وَسَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِنْهُمْ من مَشَاقِنَهُمْ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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الطيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا وإلا هم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم باثتا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم مد بالكافرين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 أولم يروا أن جعلنا حرا من آمن ويتخطف الناس من حولهم؟ أَفَبِالبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنحتي أنهم سب لنا وإن الله لمع المحسنين